الصادرة من سرية الإعلام التابع لقيادة سرايا الجهاد بصوت الشاعر المجاهد نشمي لامقيري عبد بسم الله خلاق البرايا رب محمد ربنا رب البريه لا إله العرش يمغيث مبايا يغيث بينك من الجنش البربرية عبد بسم الله خلاق البرايا رب محمد ربنا رب البريه يا اله العرش Одن visa من جوش البربرية راح تلت خذها من البداية و ح Massachusetts سب فيها الكعبة خذها من البداية و بعدنحنا او مصر فيها تبعو هذا النهاية لا شرف لا دين الا أهد لوج إنه تبعو لا شرف لابد. لا تين، لا عندنا هوية وانتخاب بلاتي العرب. شو كنهم ما توسويا وين شمر، وين سناع سطناية وين طيوز باد، وين وين ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من اجل وان التي يمكنهم ان يكونوا من اجل الحياه التي يمكنهم ان يكونوا من اجل الحياه التي يمكنهم ان يكونوا يا تميم ويا وين زوبع وين فرسان السباية وين جشعم وين قوم الهاشمية ويا بني من عواشيك المنايا ويا لزيرج رايت الماهي خفيه ويا, السجاية والسعيدات ويا, ويا بني العريبين السجايا ويا السعيدات وسواعد وسعديه ويا الرهاية ويا جناب ويا جميله ويا شعادية. يا حبد ويا بن زيادة الرهايه ويا جناب ويا جمالا ويا شعبية ويا فاني يوم يوسى المزايا ويا جخيش ويا الندى يومي ويا السبعوية وسيا ويا والإعقادات pissed يا المجمع يا القزاء اليمهدية لا بن اهلال بكم عز وكفايا السويه والخزرج جنصار اللوذي لا بن اهلال مخمداً عز وكفايا ويسوى الخزاج صار الرون بيه ويا بني مالك مجاديم السراية والعجيل والفهود وباهليه يا ربيعه يا خفاجه يا الضراية يا بني عزن وعتبة وحيدرية ويا الفضول يا الصخايا يا الضوالم يا عقيل ومحمرية على حظكم لا بتصرنا خزايا لا سوفوا لا ارمانية على حظكم لا بتصرنا خزايا لا سوء ولا أرماح سماهرية شو الفرق ما بيننا وبين لا ولا اسلام ولا حمية شو الفرق ما بيننا وبين النهايه لا ولا اسلام ولا حمية لا تكرمون الشوارط ولا ما عندكم كرامة ومعنوية لا ولا ما عندكم للثنايا طاح كل ما يكاون على الثنية فاش عظوكم واجقوهم وصلوا للثناية طا حظا ما يكاون على الثنية هنا يمينوا وكل حرائركم سبايا ينعمل امريكي معاه اللامحاوية الموعقال العرب ومشو عرائي حيث شفتم بطغراب المسرحية الموعقال العرب ومشو عرائي حيث شفتم بطغراب المسرحية بعد لا تقرن بالقرآن آية در منه ومن من الكعبة ذرية احفظ التورات بها الكمصايا والذليل المثل يحفظ الرصية بها يحفظ الرصية لا شهادة ولا إبعاد ولا هداية والهجبة بعيون قويه غير كارالبوغ ما عدنا هواية وصلت حتى الخوي يسلم خوية الله لا يرضى أن إخباث النوايا ارتدى وصاروا مع الكافر عليا الله لا يرضى عن إخباث النواية ارتدى وصاروا مع الكافر عليا الله يقطعكم من نفوس التنايا وردوا لربعة الي عربية انا فوق امريكا كلها مستواية وفوق كل اتباع هم السرسريه انا اراد وغيره تبقى معايا الحين ملك الموت ياتي بالمنيه انا فوق كلها مستويه فوق كل اتباع هم السرسريه انا الحين ملك أنا انا من رسل عرب نسل ووحدا وشي متشي مبدوية ما لب بلاد الترك عرف نغاية ولا لب العجم كل مرجعية مرجع لله علام الخطايا ومنهج القرآن واسلاح بداية مرجع لله علام الخطايا ومنهج القرآن واسلاح بداية الاعراق ارضي وسم بلاد سماية عابدين وعابك ولا نش علي والله ما يرفع لهم بيضروا يا الحرب والله ما نرفع لهم بيضا الرواية والطول الحرب للغير النومية والطول الحرب للغير النومية الناس في لرضى العراق من الدماية والهم بديار نعيشة هنية قوم يا داع الجهاد على الاندعاية وانتخب شبان تضحك للمينية يلبسون اهجاب في انتم شباية وناذرين ارواحهم يلا ضحيه هو سامعي والترفات الصبايا هي الحيه ما طلع دي الله حيه عار ان يقعد مع النسوان سايي خلي يصبغ شفته مثل البنيه عار ان يقعد خلي شف بتهمس أصبر ولعب مع النسوان يصبغ وش الله ويشربنا دمهم ما من خطيه خبت ام المايس وغمره يا كدش وكيد هبت من ما يصير اصلهم اسرهم كدش وكيد ام جميع المراجل اللي بهم من حلايا ورشلهم من بطن حرة عربية المراجل اللي من حلايه وطيرشلهم من بطن عربية العربيه ابطال منيره حلا حين الدهايا نهل الفلوجه واهل الخابيه نهل الفلوجة و اهل الخالدية بيض الله و شوفكم من قال من عداكم ما حد يرد السبينا انت فرسان العرب و انت الحماية و انت من يترك عون الخابرية مثل سود الغاب من تمشي حفايا ابناء الماطر و الكمر ماضى انضايا يلا حيا انضارنا بطيبة اتحايا من عدل الانضار يستاهل تحينا يلا حيا انضارنا بطيبة اتحايا من عبد العبارة الساهرة تحيه والله لا لكم نظر مثل العماية يقولون الكافر كم أقدر تضحيّة، والله لا لكم نظر مثل العماية يقولون الكافر كم أقدر تضحيّة، ما تخفت من مرمات الزواية، ما توكلت على دولة جبرية، نحن من نفعلهم بالحجة، انتم أمواس شرف كل عربيّة. وكنتوا من اللي فعلهم بالحشايا أنت وما سوفي كل عربية أنت شيت الله على ارقابة الضغاية من هض الحد عند قرباتة قوية وانتوا اهلا الله والقرايا ومن محمد عزمكم والغايريه انتوا اهلا الله بمدنكم والقرايا ومن محمد عزمكم وانتم بس العرب والبعج هضاءه قدور تلا الدين والدني سوية وانتم بتس العربي والبعج هضاءه قدور الدين سوية الوطن من عندكم عطايا الخصم من الدم ما عطية الذل ما تفك الحباره و القطاية وسجرى دوي ذلونه الله أقوى من إسلاح ابن البغايا الله أكبر من يهود الصهيونيه الله ما جاء للصلاة فرض كفاية أجر هذا فرض وبرتبت الخطيئة ما فرض كفاية هذا الخطيئة ربه شوف الناس آية وحسب كل من يبيع مونبية هذا حد الدنيا وسلك ما تتشيمة من الأبية هذا حتى الدنيا وسلك النهاية ما تتشيمة غرابة من يا ناسف افتح له شوية جنة الله تفعل الدنيا الرديه احزان ناسف افتح له شوية جنة الله تفعل الدنيا الرديه جنة الناس